بسم الله الرحمن الرحيم يا ايه الذين أولا تتخذوا عدوا الواحد من المعدة و قلك من حق يخلطون الرسول و إياكم أنتم ربكم كنتم خرجتم جاءة في سبيل المنته و أمرضاتي تسرون عليهم بالمودة و بما أخفيت وما ما أعلنتم من فقد ضل السماء السبيل قفوكم يكون لكم العجاء ويوسطوا ليكم أيديهم وعرسنتهم نسوا ويغدوا وتكفرون لمن تنفعكم ورحمكم ولأولادكم يفصلوا بينكم والله ما تعملون بصير قال لك أعد لكم أسودا حسنا فيه برغاهم والذين ما أعودوا لقاهم إنها الله, الله, الله, الله حتى لا يوحده إلا قريب من الذين أستغفر عنا لك وما أملكك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا عليك أن أمنا عليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وغفر يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم في أسوات حسنة لمن كان يرضو الله وليوم آخر وتقال التولق في الله وليحبيت عسى الله ان يربط امرا من, من الذين عادتم من موده الله قدير والله غفور رحيم لا نهاكم الله الذين يقاضركم في الدين ولا نخرجكم من دياركم تترموا تدخلون اليم ان الله يحب الوسطين ان الله صارمون يا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إن الله Allah على ريم أن بينعته النمادم لا ترجعون الكفرنا حلوا حلونا ولا يحلون لهن واتوم ما أنفقوا لا جناح عليكم أن تنكحون مزادات منهن وجنون لا تمسكوا السمنك وافير وسر ما أنفقوا ولا ما أنفقوا إذا الله وإن قاتلكم شيئا من أزواجكم الكفار وإن فاتكم شيئا من أزواجكم الكفار فعلى قبض فات الذين ذهبت أزواجهم السلامة. أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم بهم أمنون يا ري والنبي إذا جاءت مُؤْمِنُونَ من الباقيين كلا ألا يشركوا بالله أستغنوا ولا استغنوا يزنين بين أيديهن ورجعنا بالله في معروف اَبَأَيُّهُم نُسْتَوْفِلُونَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْعُوا بِاسْمِ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ كَمَا يَيْأَسُ الْكُفَّارُ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يأس من أصحاب صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ